يرفع أذان صلاة المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اشهد ان محمد رسول الله حيا على حيا على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا